موقع رياض القرآن يقدم بسم الله الرحمن الرحيم اصداد والقرآن في الذكر بني الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من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 أُنزل عليهم الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لم ما يذوق عذاب أَم عِنْدَ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ اشتركوا السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك بهزوم من الأحزاب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وَثَمُودُ وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير